الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين كانوا يقفونين؟ دي اسمية. طيب <تصفيق> عن نافع عبد الله عمر كان اذا اغتسل من الجنابه <تصفيق> ها موجود مستر ايه بيقرا انت بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام باب الوضوء يمس الفرجه الحديث الثاني من روايه من مصعب بن سعيد بن وقاص اقرا عن مصعب نعم حدثني عمالك عن, عن اسماعيل بن محمد بن سعيد بن سعد من ابي ورقاص عن مصعب عن مصعب بن سعد من ابي ورقاص انه قال فكنت امسك المصحف على سعد ان هذه وقاص فقال سعد نعم مسست دمك قال فقلت نعم فقال فتوضأ قومت وتوضات فكنت توضات ثم رجعت نعم وادتى لي عن والد أن عبدالله بن عمر هذا يقول إذا مس أخذكم ذكره فتتوجب عليه الهضوء وحددني عن ذلك عن بشان وحوة عن أبي أنه فأنا يقول من مس ذكره فتتوجب عليه الهضوء وحددني عن ذلك عن المشهاد عن سان بن الله أنه قال رايت ابي عبد الله بن عمر رايت ام عطادات من عفاره يعتسل ثم يتوضا ثم يتوضا ثم يتوضا فجلب كعبي امائي ارى يديك الاسل الاسل يوجو قال بلا ولكني احيانا ابس <تصفيق> وحدثنی عن هذه النافر الثالب معجد من قال كنت مع عجد ذات عمر في سفر فأيتوه بعد ان قرأت الشخص توضع آدم قال فقنت له ان هذه صلاة ان هذه صلاة ما كنت تصليها فقنت تصلي قال منی بعد ان توضعت لصلاة مسافت الفردي مسافت الفردي صلاه صوفي مساكه ظهري ماذا استقضي ثم نسيت ان اتوضا فتوضات وكنت صليت وكنت الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ولاه امام مالك ذكر هذه الأثار منها عن سعد بن أبي وقاص ومنها عن نافع عن عبد الله بن عمر ومنها عن سالم بن عبد الله بن عمر وكلها أحاديث موقوفة إما على سعد أو عبد الله بن عمر أو موقوفة على عروة بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين وتدل على أن الإنسان إذا مس ذكره انتقض وضوء والعلنا ألمحنا في الدرس الماضي على مسألة مس الذكر وذكرنا فيها اختلاف العلماء ولما ذكرنا ذكرنا الاختلاف فمنهم من قال أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا ومنهم من قال نمس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا ومنهم من قال ينقضه في حال ولا ينقضه في حال يعني إذا مس ذكره لشهوة انتقض الوضوء وإذا مس ذكره لغير شهوة لم ينتقض وضوء وهذا الجمع أحسن ما سمع في الباب وبه تجتمع الأدلة والآثار المروية عن الصحابة فمن الأحاديث مظاهره الوضوء من مسل الذكر مطلقا وبعض الأحاديث تدل على عدم وجوب الوضوء من مسل ذكر من الأحاديث يعني نعيد لعل بعض الإخوان ما حضر من الأحاديث التي تدل على أن مسل ذكر ينقض الوضوء حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضع فظاهر هذا الحديث يقضي بالوضوء من مسجد ذكر مطلق وحديث طلق بن علي في السنن قال يا رسول الله مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك فظاهر هذا الحديث يدل على عدم وجوب الوضوء يمس الذكر لأنه إذا كان بمنزلة من يمس بضعة منه كان يمس أنفه أو أذنه فهو لا ينقض الوضوء لأن مس الأنف لا ينقض الوضوء ومس الأذن مثلا لا ينقض الوذو فالرسول شبه من مس ذكره بمن مس أنفه أو أذنه قال إنما هو بضعة من لكن لو لاحظتم في أثناء الحديث قال مسست ذكري أو الرجل يمس ذكره في الصلاة ولا يمكن للإنسان يمس ذكره في الصلاة في شهوة فيكون لما سئل الرسول عن من ذكره في الصلاة لغير شهوة وهذا عمل طبيعي احتك فمس ذكره بلا حائل كأن يكون ثوه رقيق أو فيه مثلا فرجة أو فتحة فدخلت يده إلى ذكره فمسه لكن مس ليس المقصود منه الشهر فشبهه بمن مس أي عضو منه وهذا يدل على أن ممس ذكره لغير الشعوة لا ينتقد ودوده وحديث من مس ذكره فليتوضى يحمل على ما إذا مسه وإيش ليش جمعا بين النصوص والنصوص لا تتناقض فإذا كان هذا النص حق قاله الرسول عليه الصلاة والله وهذا النص حق قاله الرسول ونحن نقطع أن كلام الرسول لا يتناقض نحمل هذا على وجه لا يخالف إيش هذا الحديث الآخر وهذه الآثار في معنى ما سبق من حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها قال باب الورجوم من قبل زماني وقيم وآتف قال حدثني أجع عمالي عن المسحاب عن سالة ابن عبد الله عن أبيه. منت أنه بلقه أن أعطى الله المسعود كان يقول من, من قبلة رجل من قبلة رجل امرأته من قبلة الرجل امرأته الوضوء يعني الوضوء من تقبيل المرأة المعنى <تصفيق> وحدثني عمالي الحديد أن فيها أنه كان يقول من قبلة رجل امرأته قال يأتي على مالك وذلك أحبه وذلك أحبه ما سمحته ما سمحته إليه قال الإمام مالك رحمه الله باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته لماذا انتصب لفظ امرأته يعني لماذا جاء بالنص لأنه مفعول به لأي شيء للمصدر لأنه يخوان عندنا المصدر يعمل عمله تماما فالمصدر يرفع الفعل يرفع الفاعل وينصف المفعول تقول ضرب الرجل امرأته كده وضحت من القبلة ما كانت واضحة ضرب الرجل امرأته كيف نعربها ضرب مصدر وهو مبتدر الرجل مضاف إليه المصدر هنا مضاف إلى الفاعل ضرب الرجل أصلها ضرب الرجل امرأته فصار ضرب فصارت مصدر والمصدر أضيف للفاعل ويضاف أيضا للمفعول المصدر يضاف إلى الفاعل ويضاف إلى المفعول هنا أضيف إلى الفاعل أضيف إلى الفاعل قبلة الرجل كضرب الرجل تمام. وامرأته منصوب بالمصدر الذي قبله قال ابن مالك بفعله المصدر الحق في العمل بفعله المصدر الحق في العمل يعني الحق المصدر بفعله في العمل فيرفع الفاعل وينصب المفور هذا كلام ذكرناه لأن بعض طلاب العلم ينتفع به من جهة الإعراب لأن الإعراب يجل المعنى والمعنى من قبل إذا قبر الرجل امرأته ففي ذلك الوضوء هذا المعنى باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته ومن هنا سببية يعني بسبب قبلة الرجل امرأته يكون الوضوء وهذه المسألة وقع فيها نزاح فولد الجسر نعم يعني مسألة قبلة الرجل لمرأته أو لعمته هل تنقض الوضوء وقع في ذلك خلاف مشهور بين الفقهاء وباعتبار أن مذهب بلادنا هو مذهب مالك نحرر المسألة في مذهب مالك ثم نذكر أقوال العلماء ثم نذكر الراجح أما مذهب مالك فإنهم يقولون إذا قبل امرأته أو أمته في الفم فهو ينقذ الوضوء قولا واحد إذا قبل الرجل امرأته أو أمته في فمها فهذا لا ينقذ فهذا ينقض الوضوء مطلقا وإن قبلها في غير الفم في غير الفم كأن يقبلها في جبهتها أو في خدها أو في يدها يجري على أحوال اللمس الأربعة ما هي أحوال اللمس الأربعة إن كان قبلته لها في جبينها أو في جبهتها أو في يدها بقصد اللذة ووجد اللذة وجب الوضوه وان قصدها ولم يجدها وجب الوضوه وان قصدها ولم يجدها وجب الوضوه وان لم يقصدها ولم يجدها لم يجب الوضوه هذه نهاية دو جميلة غلطية ولا لا واضحة إن قصدها ووجدها وجب الوضو وإن قصدها قصدها معروف طبعا. يعني اللذة قصدها ولم يجدها وجب الوضو وجدها ولم يقصدها وجب الوضو وإذا لم يقصدها ولم يجدها فلا وضوء عليه هذه إذا كانت القبلة في غير إيش الفم. أما إذا كانت في الفم فيتنقض اتفاقا هذا تحصيل مذهب مالك رحمه الله طيب أما مذاهب الفقهاء فهم فيها على قولين منهم من قال القبلة تنقض الوضوء مطلقا ومنهم من قال لا تنقذ الوضوء مطلقا ومنهم من قال بالتفصيل فإن كانت القبلة لشهوة انتقض الوضوء وإن لم تكن لشهوة لم ينتقض الوضوء وإنت الآن الحمد لله عرفتم مذاهب الفقهاء جميعا مذهب مالك على حدة ومذاهب الآخرين على سبيل التفصيل ما هو الراجح لأنه نحن نمشي في موطأ مالك في صحيح بخاري في مسلم في أي كتاب نقرأه نبين أقوال الفقهاء لكن نذكر الراجح من حيث الدليل والقواعد الشرعية والمنح المرعية الراجح ما هو الراجح أن القبلة سواء كانت في الفم أو كانت في غير الفم ننظر فيها من قبل المقبل في صحة تعبير المقبل فإن كان ذو محرم إن كان ذو محرم بأن كان المقبل هو الأب أو الأخ أو الإبن فهذه لا تنقذ الوضوء لأنه لا يلتذ الرجل بمحارمه في العادة إلا من كان منكوس الفطرة ولذلك يقبل الرجل أمه ويقبل ابنته ويقبل أخته ولا يلت في شيء فهذا لا ودوء فيه على الراجع وأما إذا كانت ممن تشتهى كأجنبية أو زوجته أو أمته فنقول إن كان تقبيله لشعوى انتقض الوضوء وإن لم يكن لشعوى لم ينتقض الوضوء فهمت هذا من حيث المذهب ومن حيث الراجع هذا الكلام كاف وشاف يجري على لشان كذا أنا ما قلت لك الراجح أن القبلة فيها هذا التفصيل بقطع النظر في الفم في الرأس في أي مكان إذا كان طيب هذا بالنسبة للمقبل نسينا المقبل المقبل إذا كان صغيرة لا تشتعى فلا ينتقض الوضوء حتى لو كانت أجنبية صغيرة بالتجيران موضوعك صحيح وإن كانت من تشتها ففيه الوضو نعم باب العمل في مصد الجنة فرحدتني يحيى عمالي, عمالي, عمالي, عمالي عروة عن دشان من عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اكتسرت بدأ للمسل ثم توضأ ثم توضأ كما يتوضأ بصرا ثم يدخل أصالعه في الماء في فيخلل بها رصول شعره ثم يصف على رفع ثلاث غرفات غرفات اليد غرفات اليد, اليد ثم يفیض الماء على جل اید كل اید وحدد من المالی عن شماب عن عروة من الزباين عن, من عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرتسل من إناء هو الفرق الفرق من الجناة وحدثت من أبوهك أن لا أفرق أن أنت وصلت وحقك أن لا قال عن عائسة من المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقتسل من إناء وهو الفرق تأخذ رقف هنا من الجنابة فيقول قوله من الجنابة عائد إلى ماذا إلى قوله كان يقتسل من إناء وهو الفرق هذا تفسير من الراوي لهذا الاناء وهو الطشت الطشت الكبير يسموه فرق قال من الجنابة أي كان يقتسل من إناء من الجنابة لكن لما انتصل كان يقتسل من إناء وهو الفرق من الجنابة كان الفرق من إيش من الجنابة <تصفيق> لا هو ما يقصد لكن طبعا الكلام مشى فربما يوهم عند السامين يقول لك في فرق كمان من الجنابة الفرق الإنائي أحسنت اقرأ حددت اعمالهم الناتج لا لا لا أن ان عائسه عن من قسم مراتي من البلاء تقعد لا على راسها لا على راسها لا تحكيها اقلات من الماء وتطرق وتطرق على سائل هيذا على كل حال في نسختي ليست موجوده هذه عندكم موجوده هذه نسخة محمد بن الحسن لعلها ايش نسختكم المهمة النسخة التي عندي ليس في. طيب دائما أحاديث الغسل تدور على نساء النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وميمونة والسر في هذا أن هذا مما لا يطلع عليه ولذلك رواية الغسل دائما تدور عليه أمهات المؤمنين لأن الغسل يكون في البيت ونساؤه يطلعن عليه بخلاف النساء الأخريات أو الرجال من الصحابة فإنهم لا يطلعون عادة على صفة غسله فمن أين لعبد الله بن عمر أن يروي صفة غسله من يعرفه لأنه أخو حفصة بنت عمر فبيلقى الخبر منها لكن غيره لا يأذن لا يطلع إلا برواية بعض نسائه فيروي عنهن ممكن لكن الأصل عائشة وحفصة وميمونة من تلحارث الهلالية البقيات روينا شيئا من ذلك لكن المكسرات ومدار أحاديث الغسل على عائشة وميمونة رضي الله عنها وحصل بينات اختلاف في صفة الغسل مينونة قالت أخر غسل رجليه حتى فرغ من غسله جميعا ثم غسلهما وعائشة قالت توضى رسول الله وسلم وضوءه للصلاة يعني توضى وضو كامل في الغسل وديت قالت توضى لكن لما انجات الكرعين خلاهن ويغتسل كامل وبعين غسل الكرعية وفها كل صحيح لأنهن روينا ما مسألة في اجتهاد يروينا ما رأينا وهذه حفظت ما رأت وهذه حفظت ما رأت والرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يتوضأ غسله وضوءا كاملا كما ربط عائش وربما أخر رجليه إلى آخر الغسل كما ربط ميمونة وكل حفظ كل من المرأتين حفظت سنة فيكون هذا سنة وهذا سنة بعض العلماء خرج يعني رواية ميمونة على أنه خشي أن يصيبه التراب والطين فاتنحى من المحل يغتسل فيه فغسل رجليه لما صار على شيء لأجل أن لا يصيبه الطين والبلل من الأرض المهم نحن ما لدينا دخل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فعله وكله سنة ما مشكلة المهم أولا يغتسل إذا كان غسل جنابة أو غسل عبادة يغتسل غسل بالماء ثم بعد ذلك يأتي بالصابون في الغسل الثانية ما في حرب لكن نخشى أن يصيب الصابون الماء لأن المالكية عندهم إذا اختلط الماء بطاهر لا يكون طهورا إذا تغير الموى بتاع الجردل بالصابون حلاث صارت من الطهورية نزلت إلى الطاهرية والطاهر في نفسه والطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغير. والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغير. وده طبعا ما مسلم لأنه بعض العلماء قال ما تغير بالطاهر طهور لكن هذا خلاف المشهور عند عامة الفقهاء فالفقهاء عندهم الموية ثلاثة نجس طهور وطاهر ونجس طهور هو زي الموية لم يخالطه شيء لا نجس ولا طاهر دي سمو طهور وهو الباقي على أصل خلقتي أو الطهور هو الذي تغير بشيء لا يضره كتغيره بمقره أو ممره من أجزاء الأرض أو كمغرة أو ملع أو المتغير بالطحلو أو بطول المكس ده كله عندهم طهور بعين عندهم الطاهر هو المتغير في أوصافه بشيء من الطاهرات كاللبن ومثلا العسل أو الصابون أو الأشنان بعدين ده طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وذلك طاهر في نفسه ومطاهر لغيره الثالث نجس لا يستعمل في العادات ولا في العبادة ده التقسيم الثلاثة عند الفقهاء عامة وبعض الفقهاء قالوا لا الموية اثنين بس طهور ونجس طاهر في النص ما. المتغير بطاهر طهور وما لم يتغير اصلا طهور وما تغير بنجس فهو نجس فالماء قسمان طهور ونجس وليس هناك مرتب وسطى بين النجس والطهور واستدلوا على ذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاي إلى بيت عائشة ووجد قصعة فيها اثر العجين وصب له فيها ماء فتوضع به قالوا الطين ده مش الطين العجين ده في الحجاز بلد حارة وما كان فيه تلايات فلا شك أنه في رائحة قوية العدين كان خليته برد تلاية بيكون ريحته شنو هاي مخمر فقالوا الحل اللي فيها الكورية اللي كان فيها عدين دي لا شك أنها متخمر في بلاد الحجاز الحارة لا بتكون متخمر وكب فيها مو يتوضى منه ولا شك أن الماء تغير ومع ذلك توضع به وهو رسول الله وما فعله جائز فدل ذلك على المتغير بالطاهر طهور يجوز في العبادات ويجوز في العادات العبادات من تعرفنا الغسل والوضو والعادات يتطبق والعجن وغسيلة دومك لعلنا نقتفي بهذا وصل لهم وسلم على محمد وآله وصحب يوسف قال السلام عليكم ورحمة الله حدثنا في دقائق معدودة عن جماعة التبليغ جماعة التبليغ هذا الاسم اسم طيب لأنه مرتبط بإيش؟ ما سمعت انا قاعدين نواجه الناس ديتك على البول ايش تلفون دي ده غير السؤال ده ده المره فاتت كان انا ثاني واحد بتاع انا كان معايا السؤال اه طيب طيب خلاص خلينا السؤال العجين ماله قال الحديث اللي فيه العجينه ان النبي على من ماء العجين ماء فيه عجينه مصدر الحديث وين الحديث ثابت في سنن ابوداود كان السلام الله نرجو زياده في زمن الدرس باقتراح وبعدين ندرس الاقتراح طيب التبليغ قلنا كويس سنه من الدين ما بطال قال جلاله على في كتابه ما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا وقال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فأنا أكتفي بالآيتين دين مع أنه الآيات في تبليغ الشريعة وتعليم المسلمين أمر دينهم كثيرا لكن الآياتين دين لهما تعلق خاص بالسؤال ولذلك أنا سأركز عليه الآياتين دين نقول لكم تاني ما كان المؤمنون ينفروا كاف الله قال لا ما كان المؤمنون بخاطبكم كلك ما كان المؤمنون لينفروا كف انت جنو والله عربيه وانت منو طيام بتاع امشي فخرج تعلم الناس وانت مدرس أمشي. وانت سباك أمشي. وانت نجار أمشي. وانت جنو الله غير كده ما صح سبحان الله ده آية طوالة خاطبك وانت رجل مؤمن ترضى بحكم الله ولا ترضى, ترضى ما كان المؤمنون لينفروا كافة لانه لو نفروا كافة في طلب العلم وفي طلب الجهاد لم يبقى احد يقوم بإيش بأمور الناس ده بابه مقلوع خايف الحرام النجار فات وده طيان وبيته وقع والطيان وين مره وده البيحلب المره والناس أولاد ونشفعون يكوركم ما ألاقين شيئا ما ألاقين لبن الله قال كده لا بد أن يبقى بعض الناس يقومون بمصالح العباد مش كده كلام مناسب ده قرآن حتى لو قلت ما مناسب انت بتروح فيها والقرآن حق ما كان المؤمنون لينفروا كاف طيب لينفر منه النفور هنا العلم قالوا أرجع التفسير النفور في العلم والجهاد ربنا قرم بين الجهاد والعلم في, في آية واحدة قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف من الحيدة نفرين من الحيدة ثلاثة من الحيدة خمسة من الحيدة ستة يسوي شنو قال تعالى فلولا نفر من كل فقة منهم طه ليتفقهوا في الدين اللام دي لام لام الأمر والفعل المضارع إذا اقترم بلام الأمر دل على الوجوب ليتفقهوا في الدين يمشي يتعلم ديم شوين وديم شوين وديم شوين وده يقرأ معهد وده يقرأ جامعة مم يتعلم تعليم الشرع وبعدين يتفقوا في الدين وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُ إذا رجعوا إليهم رجعوا إليهم من من الرحلة في العلم يتفقوا في الدين أول حال وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُ متين لأكيه إذا رجعوا إليهم يعني إما رجعوا من العلم وما مَلوا رأسٌ علم لسه ما واجب عليهم شنوه يبلغ الشريع لعلهم يحذرون فأوجب الله طلب العلم وأوجب الرحلة فيه وقال لا ينبقي لكل الناس أن يطلبوا العلم يعني يرحلوا في طلب العلم ويتركوا مع معاشهم ويصلح شؤونهم في ناس يمرقوا عشان يطلع علمهم ويمشوا يتعلموا ويجوا راجعين يعلموا الناس والزبال يسمع عليهم والنجار يسمع عليهم ودي يسمع عليهم دين يتعلم وعلم دي الطريقة ايش في تبليغ الشريع تتعلم اول انت ثم تعلم الناس دي الاية الاولى الاية التانية ولولا عظمة السؤال وهمية السؤال ما كان عندي وقت للاجابة لان على برنامج اخر لكن السؤال مهم لخير من العجين السؤال عن العجين مطلوب الحديث في سنة بدور لكن اللهم منه فهم الآية دي. الآية الثانية قال الذين يبلغون رسالات الله خد ثلاثة خطوط تحت قولي رسالات الله عشان ما في زول يتكلم بكلام خارم بارك لا لا لا الموضوع ذات مجهز يا تستغل فيه يا بر الذين يبلغون أي حية لا لا رسالات الله ورسالات الله جاهزة عرفتها تتكلم ما عرفتها الذين يبلغون رسالات الله وبعد ذلك قال ويخشونه ربطت دعاة ربنا به ويخشونه ولا يخشونه أحدا إلا الله يعني أول ما قمت كان الإمام أحمد إذا قام يحدث الناس كف بصره عنه أنتوا حسن مرات تلقوني مغمض أيوني الغميض هذه كان الإمام أحمد غمت قال لي ألا يرى ذا هيبة أو جاه أو مال فيقصر في البيان تعال هنا يا ولد اه للمحافظ او يقول ده ده راجل يا يقصر معاه الكلام ده ما بينفع معاه هو بيجي جاي دي هبلنا مشكله غمض عيونه وأبلغ دين الله كما جاء في كتابه الذين يبلغون رسالات الله ليه جاب ويخشونه ربط التبليغ والدعوة بخشية ليه أشان تبين الحق الذي أمرك الله ببيانه ولا تخشى أحدا في ذلك لأن هذا الذي تخشاه ليس معه جنة ولا نار إن خالفت ما بدخلك النار وإن وافقت ما بدخلك الجنة لا عنده ليك جنة ولا عنده ليك نار خايف ليشنو ويخشونو الله ربطك به عشان تقول كلمة تعايل له وتقول كلمة تانية وتعايل له تقول يا رب انت شايفني كلام دك انصح أحفظني من شر الأشرار ما تخاف ويخشونه لكن قبلها قال يبلغون رسالات الله وأعظم ما جاء به الرسل هو التوحيد والله ما تحدث متحدث بأعظم من أن يتكلم في التوحيد والله لو زوقت الكلام وختيت فيه عسل وألوان زاهية وعملت له علامات وقلت للناس يا حلوين وشوشك طيبة كلامكم جميل وأنا بحبكم وبارتح ليكم ودائر لكم الجنة وخايف عليهم من النار وما بينت التوحيد لا يرفع الله لك رأسه ولا يعلي لك كلمة ولا يرفع لك شعارا ولا يكسوك دثارا ولا يرضى عنك أعظم قضية رسل بها الرسل التوحيد وما أرسلنا من قبلك هذا قرآن وما أرسلنا من قبلك من رسوله إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أعظم قضية تدل على الله وتحرض الناس على عبادة الله وترك ما سواء هذا الذي يرضي الله عنك عشان كده الرسل هم أحب الخلق إلى الله ليه ببع أحب الخلق إلى الله لأنهم صبعوا بتوحيد الله وهذا رسول الله لما دعاهم إلى التوحيد قالوا أجعل الآلهة إلاء واحدا إن هذا شيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق وبرض الليلة لو دعيت إلى التوحيد يقولوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ده كلام شندا ده كلام شندا أعوذ بالله هذا كلام والله ما سمعنا كلاما مثل هذا الكلام البيعاء اللي يشبطه والبيعاء اللي مركوبه والبيعاء كل ينفر إذا ذكر الله يعني توحده إذا ذكر الله إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بآخر شمعزي. كثير من الدعاة أول ما يشوف قال لي شمعزاز يقول لك أحسن غير الكلام الناس من راضين. انت شغال مع منه مع رب العالمين اشتغل طوال ما لكم على الناس عندهم جنة والعندهم نار أمشي أخي جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ففريقا كذبتم وفريقا تقتل واحد قال والله بالآية دي ربنا هداني للدعوة للتوحيد بالآية دي شفت الناس معرضين عن التوحيد وما بيقبلوا التوحيد فعرفت أنه هو المطلوب لأنه ربنا قال أفكل ما جاءكم رسول. ولذلك من يدعو لأن يجتمع الناس عليه كل التمام الجامع مليان ومشوا معانا كم نفر ورحنا مين وثلت مين ده دا دار يخض انتخابات لا أفكلما جاءكم رسولكم بما لا تهوى أنفسكم خد خطين تحت الآية ذي الرسل جاءوا بما لا تهوى الأنفس فالداعية الذي يبين التوحيد ويبين السنة ويبين البدعة ويبين الحلال والحرام يقول ما لا تهوى الأنفس كما كان الأنبياء فحري بك يا أيها الداعية أن تختار طريق الرسل وأن لا تختار طريقا سواه أفكلما جاءكم رسولكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتل الرسل منهم من كذب ومنهم من قتل فكل من لم يجد الأذى في الدعوة إلى الله فليس من الرسل في شيء ولا تكونوا كالذين آذوا موسى ليه آذوا قال لون الله براه ادعوا الله وحده وانذروا لله وحده وتوكلوا على الله وحده واسألوا الله وحده وحده وحده طوال نفر منه وقالوا موسى عنين وليس له ذكر ولأجل ذلك يستعي ويغتسل لحاله وإنما كان يغتسل وحده حياء لأن الحياء من الدين ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه فالدعوة التي لم تتأسس على التوحيد ولا تجعل التوحيد طريقها وشعارها ودثارها فليست على الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل فينبغي أن نتعرف على الحق كيف نتعرف على الحق بهذه الآيات؟ فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا ايش كذب عشان كده عبد الله استقم على الدعوة الى التوحيد فانها طريق السلامه وهي طريق النجات وما جاءك من الاذى والبلاء في سبيل ذلك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 ولكالك أوذوا وأبتلوا ومنهم من ذبه على الصخرة ومنهم من قيل إنه ابن زينة كعيسى بن مريم عليه على نبينا أفضل الصلاة والسلام ومنهم من أوذي في عرضه كموسى فالإنسان يصبر على الأذى في الدعوة إلى الله ويعلم أن التوحيد هو طريق الرسل وكل دعوة قائمة على التوحيد هي قائمة على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام أجزاكم الله خيرا والسلام عليكم